المتعين صرفها لله جل وعلا وحده دون سواه قال رحمه الله تنبيه اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة وهي تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات فيخلص المسلم تقربه بذلك إلى الله ولا يصرف شيئا منه لغيره كائنا ما كان والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة فلا ينبغي للمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده اليمنى على اليسرى كهيئة المصلي لأن هيئة الصلاة داخلة في جملتها فينبغي أن تكون خالصة لله كما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئاتها لله وحده قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نزلت هذه الآية الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبي معيد وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتيهم بصدقات أموالهم فلما سمعوا به تلقوه فرحا به فخاف منهم وظن أنهم يريدون قتله فرجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وزعم له أنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتله فقدم وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بكذب الوليد فأنزل الله هذه الآية وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق وذلك في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين الأول منهما أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت والثاني هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل لأن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل بدليل خطابه أعني مفهوم مخالفته أن الجائي بنبأ إن كان غير فاسق بل عدل لا يلزم التبين في نبائه على قراءة فتبينوا ولا على قراءة فتثبتوا وهو كذلك وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفا قال رحمه الله وقد قدمنا معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك وقوله أن تصيبوا قوما أي لألا تصيبوا قوما أو كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة أي لظنكم النبأ الذي جاء به الفاسق حقا فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتكم للقوم المذكورين نادمين لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم لأنهم لو لم يتبينوا في نبأ الوليد عن بني المصطلب لعاملوهم معاملة المرتدين ولو فعلوا ذلك لندموا وقرأ هذا الحرف عامة السبعه غير حمزة والكسائي فتبينوا بالباء تحتية الموحدة بعدها مثنات تحتية مشددة ثم نون وقرأه حمزة والكسائي فتثبتوا بالثاء المثلثة بعدها باء تحتية موحدة مشددة ثم تاء مثنات فوقية والأول من التبين والثاني من التثبت ومعنى القراءتين واحد وهو الأمر بالتأني وعدم العجلة حتى تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان جاء موضحا في آيات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء كقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه الآية وقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة نرجو الله الرحيم الكريم أن يهدينا ولا يضلنا قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة هذه الأخوة التي أثبت الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب وقد بين تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله جل وعلا فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أن الأخوة الدينية أعظم وأقوى من الأخوة النسبية وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة فاغنى ذلك عن اعادته هنا أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسيكون لنا بعده إن شاء الله لقاء آخر فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته